ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أَنْفُسِنَا ومن سيئات عَمَالِنَا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وَأَشْهَدُ ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله الله عليه وعلى وسلم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 وكل ما يقولونه أو يفعلونه من هذا وغيره فإنما هم فيه متبعون للكتاب والسنة وطريقتهم هي دين الإسلام الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعني أن كل ما يقوله أهل السنة والجماعة ويفعلونه فإنما هم فيه متبعون للكتاب والسنة وإن بغي أن يتفطن لهذا الأمر وأن يلتفث إليه لأن الإنسان إذا لم يلاحظ نيته ولم يضبطها فإنه يخسر خسرانا عظيما ينبغي أن تكون الأقوال والأفعال كلها خالصة لله تبارك وتعالى ولهذا يقال إن عبادات الغافلين عادات وعادات المنتبهين عبادات الموفق من الناس يمكن أن يحول العادات إلى عبادات والغافل من الناس يجعل العبادات عادات. قال الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى لكن لما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن أمته ستفترق على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة وفي حديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابه لما كان ذلك كذلك صار المتمسكون بالإسلام المخضي الخالص عن الشوبي هم أهل السنة والجماعة فأخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على افتراق الأمة في هذا الحديث الصحيح الذي رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وابن أبي عاصم والآجري واللا والحاكم وهو حديث صحيح أخبر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أمة الإجابة لا أمة الدعوة ستفترق على 73 فرق أمة الإذابة هي التي يقع منها هذا الافتراق على هذا العدد لا أمة الدعوة لأن أمة الدعوة يدخل فيها اليهود والنصارى وهم مفترقون فاليهود على 71 فرق والنصارى على ثنتين وسبعين فرقة وهذه الأمة على ثناث وسبعين فرقة كلها تنسب نفسها إلى الإسلام واتباع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كلها في النار إلا واحدة لا يلزم من ذلك الخلود في النار وإنما المعنى أن عملها مما تستحق به دخول النار عملها تستحق به دخول النار ولكن هل يلزم من ذلك أنها خالدة في النار يعني أن تخالف كل الثرى المذكورة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم تكون خالدة في النار حينئذ تكون كافرة لأن الذي يخلد في النار هو الكافر وأما من كان في قلبه مثقال درة من إيمان فإنه لا يخلد في النار أبا حتى إن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال لعمه أبي طالب وهو في سياقة الموت قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله فلم يقولها وما كثر قلها في النار إلا واحدة هذه الثلاث وسبعون فرقة يتساءل الشيخ الشريح رحمه الله تعالى هل وقعت الآن وتمت عددا أو هي في المنظور يعني في المنظور من قادم الأيام هذا سؤال أجاب عنه الشيخ الشارح رحمه الله تعالى بقوله أكثر الذين تكلموا على هذا الحديث قالوا إنها وقعت وأنت إذا وقع في الأمة هذا الافتراض وتم على قول هؤلاء وصار الذين قالوا بذلك يقسمون البلع إلى خمسة أصول رئيسة ثم هذه الخمسة الأصول يفرعون عنها فرقا لكي يصلوا إلى العدد الذي ذكره الرسول صلى الله عليه وآله وسلم حتى وصلوها إلى 72 فرق وأبقوا فرقة واحدة وهي أهل السنة والجمع لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث الافتراط على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة فيتحصل أن 72 في النار أخذ الذين قالوا إنها وقعت وانتهت ووقع الافتراء عددا على هذه الفرق أخذوا يعددونها ويذكرونها وتكون المتممة للثلاث والسبعين هي أهل السنة والجماعة وهي الفرقة الناجية كما دل على ذلك نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال بعض العلماء قولا آخر قالوا إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أبهم هذه الفرع ولا حاجة أن نتكلم فنقسم البدع الموجودة الآن إلى خمسة أصول ثم نقسم هذه الأصول إلى فروع حتى يتم العدد ثم ذكر الشيخ رحمه الله من مثالب هذا التتبع وهذا التقسيم أن من صنع ذلك فإنه يجعل الفرع أحيانا فرقة تامة من أجل مخالفتها في فرع واحد في فرع واحد فجعلها فرقة فإن هذا لا يعد في الحقيقة فرقة مستقلة لأنه لكي تعد الفرقة فرقة فلا بد أن تخالف في أصول كما وضح ذلك وبيانه أصل الشاطبي في الأقسام وغيره في غيره فالأولى أن نقول إن هذه الفرقة غير معلومة لنا ولكننا نقول بل إننا ينبغي علينا بلا شك منا ولا تردد أن نقول جازمين إنها فرق خرجت عن الصراط المستقيم منها ما خرج فأبعد ومنها ما خرج خروجا متوسطا ومنها ما خرج خروجا قريبا ولا نلزم بحصرها لأنه ربما تخرج فرق تنتسب للأمة الإسلامية سوى التي عدها العلماء كما هو الواقع فقد خرجت فرق تنتسب إلى الإسلام من غير الفرق التي كانت قد عدت في عهد العلماء السابقين الذين عدوا الفرق وأوصلوها إلى 72 فرق جبت أمور وظهرت فرق لم تكن قد ظهرت على أيامهم وسيجد في قادم الأيام أيضا فهذا أمر لا يحصر لأن الأهواء لا تنتهي ولأن الشيطان يبيض ويفرخ في أذهان أهل الأهواء فما تزال تلك الفرق تتوالد على النحو المعلوم على كل حال الرسول صلى الله عليه وعليه وسلم أخبر أن أمته أمة الإجابة ستفترق على ثلاث وسبعين فرقة كلها ضالة وفي النار إلا واحدة وهي الجمع يعني التي جتمعت على الحق ولم تتفرط فيه آل السنة الذين يعلمون الكتاب والسنة ويلتزمون بذلك ويعملون به ويجتمعون عليه فهم أهل السنة وأهل الاجتماع ايضا هم أهل السنة والجماعة لأنهم يجتمعون على ما آمنوا به وعملوا به وهو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم الجماعة كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم يعني التي جتمعت على الحق ولم تتفرف عنه ولا فيه هي الفرقة الناجية وهذا أمر مخوف لأنه إذا كان هذا الافتراط سيقع على هذا النحو الكبير كما أخبر البشير النذير صلى الله عليه وآله وسلم فإن بغي على الإنسان أن يكون ضابطا لا حتى لا تزل قدمه ولا يضل فهمه فإذا كان الأمر على هذا الاتساع في العدل فهذا دليل على أن الدنيا كما أخبر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ستصبح في يوم من الأيام تموج بأهل البدع وقد قال هذه الكلمة بنصها الإمام الذهبي رحمه الله تعالى وبيننا وبينه مفاوز قال والدنيا قد أصبحت تموج بأهل البدع فكيف الشأن الآن فعلى المرء أن يكون ضابطا لأعتقاده عافظا لأصله من أجل أن يكون من هذه الفرقة النادية كما دل على ذلك نبينا صلى الله عليه وسلم وقد زادها النبي صلى الله عليه وسلم بيانا وتعريفا فقال في حديث عنه صلى الله عليه وسلم هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي وهذا الحديث أخرجه الترمذي وقال عنه الشيخ ناصر رحمه الله ورحم الله الإمام الترمذي وعلماءنا أجمعين قال حديث الحسن هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، فبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تلك العلامات الفارقة والصفة الكاشفة التي لا يختلف فيها أحد، فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم من كان على مثل على ما أنا عليه يعني الذي أنا عليه، فما موصوله؟ على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي يعني قبل الاختلاف لم يكن للأصحاب رضي الله تبارك وتعالى عنهم يختلفون في العقيدة ولم يختلفوا في أصل من أصول الاعتقاد قط رضوان الله عليه لم يختلف الأصحاب في أمور العقيدة لا أصل ولا فرع لم يختلفوا في العقيدة رضي الله عنه الاختلاف في الأمور العملية هذا أمر وارد اختلاف الأفهام واختلاف التنوع فهذا الأمر وارد كما هو معلوم بل حدث على عهد رسول الله صلى الله عليه وعليه وسلم كصلاة العصر في بني قريضة كما رغب في ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم ففهم بعض الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم يرغب في الإسراع ولا يدر لهم بتأخير الصلاة وأخذ بعضهم بظاهر لفظ فلم يصلي العصر إلا في بني قريضة وقد وقد سقط القرص وغربت الشمس فأقر النبي صلى الله عليه وسلم هذا وهذا كذلك اختلاف التنوع فإنه من تتبع ذلك في كتاب الله تبارك وتعالى وفي تفسيره من كلام الأصحاب رضي الله تبارك وتعالى عنهم يجد الكثير يعني مثلا يفسرون النعيم ثم لتسألون يومئذ عن النعيم فيفسر هذا بشيء وهذا بشيء واللبض يحتمل الجميع إذن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أننا لا ننجو من النار حتى نكون على ما كان عليه النبي المختار صلى الله عليه وسلم وأصحابه الأخيار قال في بيان صفة الفرق الناجية هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحاب هل كانوا فرقا كانوا جماعات كانوا متحزبين، كانوا على خلق رجل واحد في أمور الاعتقاد، كانوا رضي الله تبارك وتعالى عنهم قولا واحدا في مسائل الاتباع، يعني مصادر الاتباع منضبطة عندهم لا يختلفوا فيها واحد مع واحد رضي الله عنهم، يعني كلهم يأخذوا من الكتاب والسنة رضي الله تبارك وتعالى عنهم، فإذاً يأخذون بما تركهم عليه النبي صلى الله عليه وسلم علمهم إياه من أصول الاعتقاد لا يختلفون في ذلك ولا يختلفون مطلقا في أصل التلقي عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي تجريد الاتباع للنبي المعصوم صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أراد النجاة فليكن هكذا وليكن متابعا لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما كانوا عليه كما وصفهم الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الزمان الذي كانوا فيه هم يعني الذين أنجون من الفرق المختلفة التي هي جميعها في النار هم من كان على مثل ما أن عليه اليوم وأصحابي الذين كانوا على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه هم الجماعة الذين جتمعوا على شريعته وهم الذين امكثلوا ما وصل الله به أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه فهم لم يتفرقوا بل كانوا جماعة واحدة كانوا جماعة واحدة رضي الله تبارك وتعالى عنهم وكذلك من أراد النجاح فليكن هكذا صار المتمسكون بالإسلام المحض خالص عن الشوخ هم أهل السنة والجماعة جملة صار هي جواب الشرق في قوله رحمه الله لكن لما كما مر ذكر ذلك لكن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 في قوله رحمه الله لكن لما فإذا سئلنا من أهل السنة والجماعة قلنا هم المتمسكون بالإسلام المحض الخالص عن الشو من هم أهل السنة والجماعة هم المتمسكون بالإسلام المحض الخالص عن الشو لا يشوبه شيء من خارجه محض خالص خالي عن الشوذي ومنهم هذا تعريف من شيخ الإسلام ابن تيمية يقتضي أن الأشاعرة والماتوريدية ونحوهم ليسوا من أهل السنة والجماعة لأن تمسكهم مشوب بما أدخلوا فيه من البدع وهذا هو الصحيح أنه لا يعد الأشاعرة والماتوريدية فيما ذهبوا إليه في أسماء الله وصفاته من أهل السنة والجماعة وكيف يعدون من أهل السنة والجماعة في ذلك مع مخالفتهم لأهل السنة والجماعة لأنه يقال إما أن يكون الحق فيما ذهب إليه هؤلاء الأشاعر والمات والميدية أو الحق فيما ذهب إليه السلف ومن المعلوم أن الحق فيما ذهب إليه السلف لأن السلف هنا هم الصحابة والتابعون وأئمة الهدى من بعده فإذا كان الحق فيما ذهب إليه السلف هؤلاء يخالفونهم صاروا ليسوا من أهل السنة والجماعة في ذلك وفيهم يقول يقصد في أهل السنة يقول جمعوا صديق من الصدق وهي صيغة مبالغة وهو الذي جاء بالصدق وصدق به قال تعالى والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون فهو صادق في قصده صادق في قوله صادق في فعله الصديق وصديق مبالغة في الصادق وهو الذي جاء بالصدق وصدق به وكان صادقا في قصده وفي نيته وصادقا في قوله ولفظه وصادقا في فعله وعمله لا يكون المرء صديقا إلا إذا كان كذلك أما صدقه في قصده فعنده تمام الإخلاص لله تبارك وتعالى وتمام المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم قد جرد الإخلاص والمتابعة وهما شرط القبول للأعمال عند ربنا تبارك وتعالى أن يكون العمل لله خالصا وأن يكون المرء فيه للنبي متابعا. فإذا لم يأتي بهذين الشرطين فإنه لا يقبل عمله وإذا جاء بواحد ولم يأتي بالثاني فإنه لا يقبل عمله فلم يجعل الصديق لغير الله تعالى شركا ولا حظا ولا نصيبا في العمل ولم يجعل لغير سنة الرسول صلى الله عليه وسلم اتباعا في عمله بل يتبع النبي وحده ويجرد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم كما جردا القصد لله تبارك وتعالى. فلا شرك عنده يعني لا شوب عنده في قصده ولا ابتداع يعني ولا مخالفة له عن هدي نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم صادق في قصده وأيضا صادق في قوله لا يقول إلا صدق وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقة أخرجه البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه هذا أمر كبير لأن الصدق من الأمور التي أتخلف عنها كثير من الخلق صدق أن يكون المرء صادقا في لهجته النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر عن أبي در رضي الله تبارك وتعالى عنه أنه ما أقلت الغبراء ولا أضلت السماء وأصدق لهجة من أبي, أبي در رضي الله تبارك وتعالى عنه فمدح النبي صلى الله عليه وسلم بصدق اللهجة صدق في الكلام أن يصدق الإنسان في كلامه أن يكون صادقا لا يكذب الكذب أمر مشين جدا حتى إن النبي صلى الله عليه وعليه وسلم إذا كذب واحد من أهله فإن النبي صلى الله عليه وعليه وسلم لا يقبل عليه أبدا حتى يحدث لله توبة يعني من كان هناك حول النبي صلى الله عليه وسلم لو جرب عليه كذب لو كذب مرة واحدة فإنه يعرض عنه ولا يقبل عليه حتى يحدث لله تبارك وتعالى توبة كذب من أفضل الأمور ولذلك لما سئل الرسول صلى الله عليه وسلم عن أمور يقع فيها العبد من الكباب يَزْنِي المؤمن قال نعم يسرق المؤمن قال لا يكذب قال لا المؤمن لا يكذب لما سئل الرسول صلى الله عليه وسلم عن هذا الأمر يَزْنِي المؤمن قال نعم يقع في هذا يسرق قال نعم يقع في هذا يكذب قال لا لا يكذب المؤمن لا يكذب هذا أمر خطير جدا ولما تهاون فيه الناس وصلوا إلى ما وصلوا إليه وإذا ظلوا على تهاونهم فيه فسيصلون إلى ما هو أحط منه دركا إلا الكذب لأن الكذاب لا يأمنه الإنسان الإنسان لا يستطيع مطلقا أن يخالط إنسانا كذابا لأنك لا تأمنه يغير الحقائق ويبدل الوقائع فكيف تأمنه وعلى أي شيء تأمنه صادق في قوله لا يقول إلا صدق صادق في فعله بمعنى أن فعله لا يقالف قوله فإذا قال فعل بهذا يخرج من مشابهات المنافقين الذين يقولون ما لا يفعل وأيضا يصدق بما قامت البينة على صدقه لأنه جاء بالصدق وصدق به جاء بالصدق في القصد والقول والفعل وصدق بما قامت البينة على صدقه فليس عنده رد للحق ولا احتقار للخلق ليس عنده رد للحق ولا احتقار للخلق لهذا كان أبو بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه أول من سمي الصديق من هذه الأمة لأنه لما أسري بالنبي صلى الله عليه وعلي آله وسلم وجعل يتكلم صلى الله عليه وعلي آله وسلم أنه ويسري به صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأنه ذهب إلى بيت المقدس وعرج به إلى السماء صار الكفار يضحكون من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما أخبر به من ذلك الذي كان من إسرائه من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ويقولون كيف تلهاب يا محمد في ليلة وتصل في ليلة إلى ما وصلت عليه في السماء ونحن إذا ذهبنا إلى الشام نبقى شهرا حتى نصله وشهرا للرجوع فاتخذوا من هذا سلما ليكذب الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولما وصلوا إلى أبي بكر وقالوا إن صاحبك يحدث ويقول كذا وكذا قال إن كان قال ذلك فقد صدق فمن ذلك اليوم فله الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه وهو افضل الصديقين في هذه الامه وفي غيرها من الامم ايضا الحديث جزم الطحاوي في مشكل الاثار بان سبب تسميه ابي بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه إنما هو سببه الناس إلى تصديقه رسول الله صلى الله عليه وسلم على اتيانه بيت المقدس للمكه ورجوعه من بيت المقدس إلى منزله بمكة في تلك الليلة وإن كان المؤمنون يشهدون لرسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل ذلك إذا وقفوا عليه يعني الآن نحن نصدق بهذا نصدق أن النبي صلى الله عليه وسلم أسر به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ثم أرد به إلى السماء ثم عاد صلى الله عليه وسلم ولما يبرد فراشه بعد نحن نصدق بهذا أيضا فأي فارق الفارق أن الصديق هو أول من صدق بهذا رضوان الله تبارك وتعالى عليه أخرج الحاكم في المستدرك عن عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها وعزاه ابن كثير للبيهقي في الدلائل من طريق الحاكم أيضا طالت رضي الله عنها لما أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد الأقصى أصبح يحدث الناس ويتحدث الناس بذلك. فارتد ناس ممن كانوا آمنوا به وصدقوه وسعوا بذلك إلى أبي بكر رضي الله عنه. لم يكن حاضرا رضي الله عنه. فقال هل لك إلى صاحبك؟ يزعم أنهم أسرى به الليلة إلى بيت المقدس. قال أوا قد قال ذلك؟ قال نعم. قال لئن كان قال ذلك لقد صدق. قالوا أتصدق؟ أنه ذهب الليلة إلى بيت المقدس وجاء قبل أن يصبح يضربون إلى بيت المقدس في الفلوات شهراً ذهابا وشهراً إياباً يضربون أكباد الإبل مع المعاناة والنبي صلى الله عليه وسلم يخبرهم أنه أسر به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ثم عاد.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 فالذي يجزم به أنه رضي الله تبارك وتعالى عنه إنما لقب بالصديق لهذا لسقه إلى تصديق النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخبر عنه من إسرائه من المسجد الحرام لما أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى وأعلن ذلك للناس فإن أبا بكر رضي الله عنه لما قيل له ذلك قال إن كان قال فقد صدقت صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فيهم الصديقون في أهل السنة الصديقون وفيهم الشهداء جمع شهيد بمعنى شاهد فمن هم الشهداء قيل العلماء لأن العالم يشهد بشرع الله تعالى ويشهد على عباد الله بأنه قد قامت عليهم الحجة ولهذا يعد العالم مبلغا عن الله عز وجل شريعته التي جاء بها رسوله محمد صلى الله عليه وسلم فيكون شاهدا بالحق على الخلق فالعالم شهيد يشهد بشرع الله تبارك وتعالى وشهيد فعيل بمعنى فاعل فشهيد بمعنى شاهد وقيل إن الشهيد من قتل في سبيل الله والصحيح أن الآية عامة لهذا وهذا فالله تبارك وتعالى جعل للعلماء مكانه واستشهدهم ربنا تبارك وتعالى على أجل مشهود به شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة وأولو العلم قائما بالقصد لا إله إلا هو فاستشهدهم الله تبارك وتعالى على أجل مشهود به وهو التوحيد وقول لا إله إلا الله وذكر الله رب العالمين العلماء على هذا النحو في النسق شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائك وأولو العلم ولو لم يكن في فضل العلم إلا هذه الآية لكفت وشفت فيقول الشيخ رحمه الله تعالى شارحا قول شيخ الإسلام رحمه الله وفيهم أي في أهل السنة الشهداء قال العلماء وأيضا من قتل في سبيل الله تبارك وتعالى وهذا عام فيهما مع وفيهم الصالحون وفي أهل السنة الصالحون والصالح ضد الفاسد وهو الذي قام بحق الله وحق عباده وهو غير المصنع فالإصلاح وصف زائد على الصلاة, على الصلاة فليس كل صالح مصلحة فإن من الصالحين من همه هم نفسه ولا يهتم بغيره وتمام الصلاح بالإصلاح وقد وعد الله تبارك وتعالى أنه لا يهلك القرى إذا كان أهلها من أهل الإصلاح لا من أهل الصلاح فالقرى يمكن أن تهلك وفيها الصالحون كما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقالت أم المؤمنين رضي الله تبارك وتعالى عنها أنهلكم وفين الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث أما الإصلاح فوصف زائد على الصلاح الصالح لا يشرط أن يكون مصلح وأما المصلح فلا بد أن يكون صالح لأنه يكون صالحا في نفسه مصلحا لغيره فيكون صالحا في نفسه مصلحا لغيره فالإصلاح وصف زائد على الصلاة. إذا انتفى الإصلاح يعني إذا وجد أهل الصلاة ولم يوجد أهل الإصلاح فإن القرى تكون معرضة للهلاك وأما إذا وجد أهل الإصلاح فإن هذا عصمة من إهلاك القرى فالإنسان يجتهد في إصلاح نفسه وفي إصلاح غيره هذا مطلوب يعلم الناس دين الله تبارك وتعالى ويدعوهم إلى توحيد الله تبارك وتعالى ومتابعة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهذا من الإصلاح بل هو أجل ألوان الإصلاح جلالة وهو أن تدعو إلى دين الله تبارك وتعالى لأن أي إصلاحання لا يقوم على التوحيد لا يعد إصلاح فإن الله تبارك وتعالى جعل أعلى المصلحين رتبة وهم الأنبياء والمرسلون جعلهم داعين إلى توحيد الله تبارك وتعالى فإصلاحهم لأقوامهم ومجتمعاتهم التي بعثوا فيها إنما كان بدعوة تلك المجتمعات والأقوام إلى توحيد الله تبارك وتعالى لأن الأنبياء جاءوا بالتوحيد فدعوا الناس إلى التوحيد هذا هو الإصلاح الحق فأي إصلاح يدعى إليه لا يكون هذا التوحيد أساسه لا يعد أصلح بل إن شئت فقل لأنه مجانب لأصل الأصلح هو ولا يتأتى من ورائه خير قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ومنهم يعني ومن أهل السنة أعلام الهدى ومصابيح الدجان يعني العلماء الأعلام المتصفين بكل وصف حميد علما وعملا ومن أهل السنة أعلام الهدى ومصابيح الدجان العالم جمع علم وهو في الأصل الجبل ولذلك يقولون في أنفالهم فلان أشهر من نار على علم يعني على الجبل فيكون هذا واضحا مشهورا ظاهرا فالعلم في الأصل الجبل قالت تعالى ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام يعني كالجبال وسمي الجبل علما لأنه يهتدى به ويستدل به أعلام الهدى الذين يستدل الناس بهم كالجبال التي يستدل بها الناس ويهتدون بها فكذلك العلماء الربانيون يستدل الناس بهم ويهتدون ويتبعون ما يبلغونهم إياه من الكتاب والسنة فهم الهدات حقا وهم مصابيح الدجا أي مصابيح الظلام فيضيئون للناس بما يحملون من العلم المصفى من الكتاب والسنة يضيئون لهم في ذيادير الظلم فيهدي الله رب العالمين بهم من يشاء وهم مصابيح الدجاء المصابيح جمع مصباح وهو ما يستصبح به للإضاء والدجاء جمع دجية وهي الظلمة يعني هم مصابيح الظلم يستضيع بهم الناس ويمشون على نورهم وهذا النور الذي ذكره الشيخ الشارح هو ما يحملونه من الكتاب والسنة من الهدي الذي تلقوه الرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما بلغهم عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومنهم أعلام الهدى ومصابيح الدجا أولو المناقب المأثورة والفضائل المذكورة المناقب جمع منقبة والفضائل جمع فضيلة المنقبة المرتبة الفضيلة الخصلة الفاضل فهذا شو هذا دلالة يقول أولو المناقب المأثورة المنقبة جمعها مناقب هي المرتبة هي ما يبلغه الإنسان من الشرف والشؤد الفضائل جمع فضيلة والفضائل الخصال الفاضلة التي يتصف بها الإنسان من العلم والعبادة والزهد والكرم وغير ذلك فالفضائل سلم للمناق لأن الفضائل الخصال الفاضلة فإذا تخلقت بتلك الأخلاق وتحليت بتلك الخصال الفاضلة فإنك تعلو بك مراتبك والمراتب هي المناقب فتكون الفضائل من العلم والعبادة والزهد والكرم سلما بمصول إلى المراتب العالية فإذا أردت أن تعلو بك مراتبك وتسمو بك مناقبك فعليك بالفضائل العلم والعمل والكرم والشجاعة وغير ذلك فالفضائل صلما للمناك ولشوف الإسلام وفيهم يعني في أهل السنة الأبدال والأبدال جمع بدل لأنهم كلما ذهب واحد جاء بدله فسموا الأبدال الأبدال جمع بدل وهم الذين تميزوا عن غيرهم بالعلم والعبادة وسموا أبدالاً إما لأنهم كلما مات منهم واحد خلفه بدله أو أنهم كانوا يبدلون سيئاتهم حسنات أي سيئات أنفسهم يبدلونها حسنات بالعمل الصالح بالتوبة إلى الله تبارك وتعالى وبالعمل الصالح فيبدل الله عز وجل سيئاتهم حسنات أو أنهم كانوا لكونهم أسوة حسنة لغيرهم يبدلون أعمال الناس الخاطئة إلى أعمال صائبة وأيضاً سموا أبدال لهذا أو لهذا كله وغيره أيضا. وفي رواية للإمام أحمد أن الأبدال هم أصحاب الحديث أن الأبدال هم أصحاب الحديث في أهل السنة الأبدال وفيهم أئمة الدين الذين أجبع المسلمون على هدايتهم الإمام هو القدوة في أهل السنة والجماعة أئمة الدين الذين أجمع المسلمون على هدايتهم مثل الإيمان أحمد والسيافعي ومالك وابي حنيفة والسفيان الثوري والأوزاعي وغيرهم من الأئمة المشهورين المعروفين كشيخ الإسلام ابن تيمية وشيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب وما يزال يتجدد في أمة النبي صلى الله عليه وسلم من يقيم الله تبارك وتعالى به للأمة الدين فهذا لا ينقطع إلا بين يدي الشام وقوله وفيهم أئمة الدين أئمة الدين خرج به أئمة الضلال لأن للضلال أئمة أيضا أئمة الضلال من أهل البدع فهؤلاء ليسوا من أهل السنة والجماعة بل هم على خلاف أهل السنة والجماعة وهم وإن سموا أئمة فقد يقلل واحد منهم وهو من ائمه الضلال أو من كبار رؤوس الضلال يقال الواحد منهم إمام فإن من الائمه ائمه يدعون إلى النار ويقال له إمام كما قال تعالى عن ال فرعون وجعلناهم ائمه يدعون الى النار ويوم القيامه لا ينصرون فهؤلاء ائمه ولكنهم أئمة للضلال، وهم أئمة من الضلال يدعون إلى النار، ويوم القيامة لا ينصرون، وهم يعني أهل السنة والجماعة الطائفة منصرة التي نصرها الله عز وجل لأنهم داخلون في قوله تعالى: إننا لننصر رسولنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وهم منصورون والعاقبة لهم وهنا احتراز لأنه يقال فإن هذا النصر يعني هل له مجود أو لا لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق يعني غالبين عليه منصورين حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك في معنى حديث النبي صلى الله عليه وعليه وعلى آله وسلم في الطائفة المنصورة فقال إذا هم موجودون فأين هذا النصر؟ لا بد قبل النصر من معاناة وتعب وجهاد لأن النصر يقتضي منصورا ومنصورا عليه إذا لم يكن هنالك منصور عليه فكيف يقال لفلان إنه انتصر انتصر على ماذا؟ لا بد أن يكون هنالك من ينتصر عليه. فالنصر يقتضي منصورا ومنصورا عليه، إذن فلا بد من المغالبة، لا بد من المعالجة، لا بد من المحن، ولكن كما قال الإمام ابن خيام رحمه الله تعالى الحق منصور وممتحن فلا تعجب فهذه سنة الرحمن سنة الرحمن أن الحق منصور وممتحن فأنت تنظر في اتجاه واحد تقول أين النصر؟ النصر مع المحنة والحق منصور وممتحن فلا تعجب فهذه سنة الرحمن قال الشيخ الشارع رحمه الله تعالى فلا يلحق العجز والكسل إذا رأيت أن الأمور لم تتم لك بأول مرة بل اصبر وكرر مرة بعد مرة واصبر على ما يقال فيك من السهزاء وشخرية لأن أعداء الدين كثيرون لا يثني عزمك أن ترى نفسك وحيدا في الميدان فأنت الجماعة وإن كنت واحدا ما دمت على الحق ولهذا ثق بأنك منصور إما في الدنيا وإما في الآخرة بشرط أن تكون من أهل السنة والجماعة محصلاً لأصولهم وعاملاً بأعمالهم ومتخلقاً بأخلاقهم فإذا كنت كذلك فأنت منصور لأنهم الطائفة المنصور فهل السنة والجماعة الذين مر ذكر ما هم عليه من الأصول وما لهم من الصفات وما يتخلقون به من الأخلاق هم الطائفة المنصورة إذا كنت منهم فأنت منصور ولكن الحق منصور وممتحن فلا تعجب فهذه سنة الرحمن وقول الشيخ رحمه الله تعالى فأنت الجماعة وإن كنت وحدك هذا معنى قاله ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه الجماعة أن تكون على الحق ولو كنت وحدك ثم إن النصر ليس نصر الإنسان بشخصه بل النصر الحقيقي أن ينصر الله تعالى ما تدعو إليه من الحق أما إذا أصيب الإنسان بذل في الدنيا فإن ذلك لا ينافذ النصر أبدا فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم أوذي إيذاء عظيم لكن في النهاية انتصر على من آباه ودخل مكة منصورا مؤذرا، غافرا بعد أن خرج منها طائفا صلى الله عليه وعلى آله وسلم قوله رحمه الله تعالى النصر ليس نصر الإنسان بشخص هذا مهم جدا يعني إذا كنت منتميا إلى دين الإسلام العظيم انتماء صحيح وقد وقد صدق فيك الوصف بأنك من أهل السنة والجماعة فالأمر ليس فرديا يعني أنت تبحث عن النصر والتمكين لدين رب العالمين على ما جاء به النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حياتك أو على يديك هذا خطر لأنك إنما تجتهد في الدعوات إلى دين الله رب العالمين وتجتهد في تبليغ دين الله رب العالمين وإقامة دين الله رب العالمين لأنك تجتهد في ذلك من أجل إقامة دين رب العالمين قد يقوم دين الله تبارك وتعالى وهو قائم منصور ولكن قد يمكن له على يديك أو في عصرك أو لا على يديك ولا في عصر ولا بعد عصر ولكنه ممكن حتما وإذا فالنصر ينبغي أن تكون أنت على يقين من أنه واقع وأن الدين ظاهر وأن الطائفة المنصورة الذين هم أهل السنة والجماعة أنهم منصورون حتما وأن النصر واقع وإن كنت في مذل لأن النصر ليس لك أنت بشخصك فالعمل ليس فرديا على هذا النحو بمعنى أنك لا تعمل لذاتك وإنما أنت تعمل لدين وما تأتي أنت به من العمل الصالح فإنما يرفض النهر الأعظم النهر الكبير الذي هو منهج أهل السنة والجماعة دين رب العالمين فأنت يأتي رافدك لكي يصب في ذلك النهر فتتاهد لأنك لست نهرا وحد وإنما أنت تعمل لخدمة دين الله رب العالمين قد لا تنصر أنت ظاهرا ولكن دين الله منصور والطائفة المنصورة منصورة وإن وقع ما وقع من المهن فيقول الشيخ الشارح رحمه الله كما إن النصر ليس نصر الإنسان بشخص بل النصر الحقيقي أن ينصر الله تعالى ما تدعو إليه من الحق أما إذا أصيب الإنسان بذل في الدنيا فإن ذلك لا يناف النصر أبدا فالنبي صلى الله عليه وسلم أوذي إيذاء عظيمة لكن في النهاية انتصر على من آذا ودخل مكة منصورا مؤزرا ظاهرا صلى الله عليه وسلم بعد أن خرج منها خائفة قال شيخ الإسلام وهم طائفة منصورة الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمة على الحق منصورة لا يضرهم من خالفهم ولا من لهم حتى تقوم الساعة هذا الحديث متفق على صحته على نحو اللبض الذي ساقه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وورد عن جملة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمة على الحق منصورة لا يضرهم من خالفهم ولا من خذ لهم حتى تقوم الساعة حتى تقوم الساعة، والذي اختاره كثير من أهل العلم حتى تقوم ساعتهم لأنه من المعلوم أن الساعة لا تقوم إلا على شرار الخلق، وأنه لا تقوم الساعة، وفي الأرض من يقول الله الله، فقال أهل العلم إن قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى تقوم ساعة يعني حتى تقوم ساعاتهم. في قول من قولين عند أهل العلم في هذا قوله رحمه الله لا تزال هذا من أفعال الاستمرار وأفعال الاستمرار منها فتئة وانفك وذرحة وزال إذا دخل عليها النفي أو شبهه فقوله لا تزال طائفة من أمة على الحق يعني تستمر على الحق لأن هذا من أفعال الاستمرار تزال هذه هذا الفعل زال في تصريفاته إذا دخل عليه النفي أو شبهه كما ها هنا معنى في هذا النفي في قوله لا تزال قائمة من أمتي على الحق يعني تستمر على الحق هذه قائمة غير مقصورة بعدد ولا بمكان ولا بزمان يمكن أن تكون بمكان تنصر فيه في شيء من أمور ابنه وفي مكان آخر تنصر فيه طائفة أخر وبمجموعة طائفتين يكون الدين باقيا منصورا مظفرا وقالوا العلم يقولون إنهم كل من كان على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وعليه وعليه وآله وسلم وأصحابه من عالم وعامل ومجاهد وغير ذلك من أصناف الخير فليس محصورين في شيء معين كما قال العلماء رحمهم الله تعالى لا يضرهم ولم يقل لا يؤذيهم لأن الأذى يقع عليهم والأذية تحصل له ولكن قال لا يضره لأن الأذية قد تحصل ولا تضر وفرق بين الضرر والأذى ولهذا قال تعالى في الحديث القدسي الذي رواه مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي عن رب العزة عز وجل يقول يا عبادي إنكم لم تبلغوا ضري فتضروني وقال سبحانه وتعالى إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخر وفي الحديث القدسي يؤذين من آدم يسب الدهر وأنا الدهر هذا متفق عليه من روايات أبي هريرة يرفعه فأثبت الأبى ونفى الضرر وفي قوله أي في قول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى حتى تقوم الساعة إشكال نعم جاء كلامه في الجوابين لأنه قد ثبت في الصحيح أنها لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله هذا رواه مسلم عن أنس أي حتى يمحى الإسلام كله ولا يبقى من يعبد الله أبدا فكيف قال هنا حتى تقوم الساعة وأجاب عنه العلماء بأحد جوابي إما أن يكون المراد حتى قرب لقيام الساعة والشيء قد يعبر به عما قرب منه إذا كان قريبا جدا وكأن هؤلاء المنصورون إذا ماتوا فإن الساعات تكون قريبة جدا أو يقال إن المراد بالساعة ساعته واختار القول الأول رحمه الله تعالى فقال إن قول الأول أصح لأنه إذا قال حتى تقوم الساعة فقد تقوم ساعتهم قبل الساعات العامة بأزمنة طويلة ولكن يقال في هذا إنهم لا يكونون جميعا في زمان واحد وإنما يتلاحقون فإذا قامت ساعة آخرهم فذلك الذي أراده النبي صلى الله عليه وعليه وسلم فلا يعترض عليه بهذا الذي أورده الشيخ رحمه الله تعالى فيقال أيضا إن المراب بالساعة ساعتهم أيضا ولا يعترض على ذلك بأنه تقوم ساعتهم قبل الساعة العامة بأزمنة طويلة هذا إذا كانوا مجموعين في زمان واحد ولكنهم تتلاحق بهم الأزمنة فإذا قد يكون آخرهم مع بداية هذا الفساد الذي يلحق الأرض ثم تقوم الساعة عليه فيما ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى كل حال يقول الشيخ الشارح رحمه الله تعالى القول الأول أصل ظاهر الحديث أن هذا النصر سيمتد إلى آخر الدنيا فالصواب أن المراد بذلك إلى قرب قيام الساعة والله عالم ثم ختم الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى هذه العقيدة الذي كتبها لشيخ من قضاة واسط كان قد انحدر إلى الحج فلما مر بشيخ الإسلام رحمه الله تعالى طلب منه أن يكتب له عقيدة فقال له الشيخ رحمه الله تعالى إن الناس قد كتبوا عقائد عليك بعقائد الأئمة من الأئمة عليك بعقائد الأئمة من علمائنا رحمة الله عليهم فقال لا أرضى إلا بعقيدة تكتبها أنت فطلب منه أن يكتب له عقيدة العقيدة واحدة العقيدة التي يقررها الإمام أحمد هي التي يقررها عبد الله بن الإمام أحمد هي التي يقررها البربهاري هي التي يقررها ابن أبي عاصم هي التي يقررها ابن بطة هي التي يقررها شيخ الإسلام ابن tenyoth العقيدة واحدة ولكن تختلف الألخوض في التعريف وفي التعبير وفي كذلك الأسلوب وكذلك يختلف الترتيب ولكن العقيدة واحدة فلن هذه عقيدة الإمام أحمد وهذه عقيدة الإمام البربهاري وهذه عقيدة شيخ الإسلام تانية فيظن أن هذه سوى هذه سوى هذه لا تختلف في شيء حَذْوَا الْقُذَّةِ بِالْقُذَّةِ هو شيء واحد وكلمة واحدة وهذه من علامات أهل السنة والجماعة أنك تسمع الرجل في أقصى الشرق يقول كلاما ثم ترحل إلى أقصى الغرب فتسمع الرجل من أهل السنة يقول نفس الكلام من غير لقاء بينهم لأنها كلمة واحدة تستقى من معين واحد وتخرج من مشكات واحدة فكيف تختلف هذه علامة من علامات أهل السنة أنهم لا يتفرقون ولا يختلفون فالسنة يكون العالم منهم بأقصى الشر يتكلم في دين الله تبارك وتعالى يسمعه من يسمعه يرحل إلى أقصى الغرب فيسمع عالما من علماء أهل السنة يتكلم في دين الله رب العالمين فيجد الكلام واحد لأنه يخرج من مشكات واحدة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلما كتب شيخ الإسلام رحمه الله تعالى هذه العقيدة عرفت بالعقيدة الواسطية لأنه كتبها رحمه الله تعالى لقاض من قضاط واسط شكى إلى شيخ الإسلام عليه الناس من الجهل بالدين والدراس العلم لما غلب التتار فكتب له شيخ الإسلام رحمه الله تعالى تلك العقيدة التي عرفت بالعقيدة الواسطي ختمها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بقوله فنسأل الله أن يجعلنا منه يعني من أهل السلة والجباعة وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا وأن يهب لنا من لدنه رحمة إنه هو الوهاب والله أعلم وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبهذا الدعاء الدليل ختم شيخ الإسلام رحمه الله هذه رسالة القليلة اللبذ الكثيرة المعنى وهي تعتبر خلاصة مذهب أهل السنة والجماعة وفيها فوائد عظيمة ينبغي لطالب العلم أن يحفظها قال الشيخ الشارح رحمه الله تعالى بعد أن فرض من هذا الشرح الذي نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله مباركا وأن يجعل الأصل المشروحة مباركا وأن يجعل هذا وهذا مقبولا عنده برحمته التي وسعت كل شيء وأن ينفع به المسلمين قال والحمد لله رب العالمين على الإتمان ونسأل الله أن يتم ذلك بالقبول والثواب وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين نقول والحمد لله رب العالمين له الحمد كله وله الشكر كله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم شرطانه وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم وقد تمت خدمة هذا الكتاب الجليل متنا وشرح قراءة وتعليقا وتوضيحا وتبيينا في المسجد الشرقي بسبك الأحد من أعمال محافظة المنوفية بمصر حفظها الله تعالى من كل سوء وجميع بلاد المسلمين وذلك في مجالس أولها ليلة الخميس السادس عشر من شهر رجب لسنة ثمان وعشرين وأربعمائة وألف من هجرة نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم الموافق للثامن من الشهر الثامن لسنة سبعين وألفين من ميلاد عبد الله ورسوله عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم وأخرها ليلة الخميس الحادي عشر من شهر ذي القعدة لسنة ثمان وعشرين وأربعمائة وألف الموافق للحادي والعشرين من الشهر الحادي عشر من سنة سبع وألفين من الميلاد والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملأ السماوات وملأ الأرض وملأ ما بينهما وملأ ما شاء ربنا من كل شيء بعد وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين